عائشة تهم بالموت كانت عائشة تنصت للصياح والضجيج في المسجد فتقول بكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم أغلقت أبواب الأرض في وجه الفتاة الطاهرة فوسوس لها الشيطان حتى قالت هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسي فيه لكنه وسواس سرعان ما اختفى أمام رسوخ إيمانها وثقتها بربها وأنه لن يتركها وحيدة في هذا العالم الحائر لكن وجعها جعلها تذبل في هذين اليومين عافت الطعام والشراب والحياة وأصبحت على وشك الفناء فانطلق من يخبر والديها فجاء وبقيا عندها وفي اليوم الثاني وقبل صلاة العصر استأذنت امرأة من الانصار فدخلت وصدمت وهي ترى هذا الجسد يذوي بين أبويه أهذه هي عائشة التي كانت قبل شهر فتاة تنبض بالحيوية والنشاط والجمال أهذه عائشة التي سبقت حبيبها قبل الإفك فاضت عيون الأنصارية فجلست تبكي مع عائشة وأبويها الذين قلت حيلتهما وشوه المنافقون سمعتهما في الطرقات والأسواق أذن بلال لصلاة العصر فخرج أبو بكر وخرجت الأنصارية للصلاة وبعد أن انتهت الصلاة عاد أبو بكر لابنته وجلس بجانبها وجلست أمها بجانبها الآخر يسندانها من شدة ضعفها وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويسلم فردوا عليه السلام لم يقل هذه المرة كيفتيكم بل جلس لأول مرة عند حبيبته منذ شهر ولما جلس تشهد ونظر إليها وقال أما بعد يا عائشة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 سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت دمع عائشة جفت ماما فاستجمعت بقاياها والتفتت لوالدها وقالت أجب عني رسول الله فيما قال فقال الصديق والحزن يقتله والله ما أدري ما أقول لرسول الله فالتفتت إلى أمها وقالت أجيبي عني رسول الله فقالت أم رومان والله ما أدري ما أقول لرسول الله سكت الجميع وتاهت الإجابات فزفرت عائشة بكلمات للسماء بعد أن ضاقت بها الأرض غاب بعدها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الوعي فتحدرت من جبينه الطاهر قطرات عرق كاللؤلؤ فرفعت عائشة رأسها ونظرت إلى والديها وهما يرتجفان تكاد روحاهما أن تخرجا خوفا